112. <مريب> الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 113. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قُلْ وَلَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قُدِّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد